بسم الله اهلا بكم وبسمه امل جديده بسمه امل النهارده موجهه للبنات البنات فقط وكمان مش البنات فقط البنات فقط من سن 15 لسن يعني مش كل الناس ليهم بسمه الأمر. بس ممكن نخليكم تسمعوا معانا يعني بس هي اصلا موجهه للبنات بتقول ايه بسمه امل كوني مريميه يعني ايه كوني هي المريميه كوني مريم سيده مريم. السيدة مريم أنا عايزك تقلديها في السنة اصل هي مريم الفتاة كانت في سنك السيدة مريم بداية قصتها وبداية انتقالها إلى ان ربنا يستطيها ويختارها كانت فتاة, فتاة مريم الفتاة طب وإيه اللي في مريم الفتاة مريم الفتاة عندها طاقة كبيرة جيدا زي كل بنت في السنة لكن السيدة مريم وجهت الطاقة اللي بواها يا طرفين خلي بالك كل بنته جواها طاقة طاقة عاطفة هائلة البنات بص يا جماعة كل سن من الأعمار له سمة مميزة يعني الطفل في سن الخمس والست سنين ايه الصفة المميزة ان هو تلعب به الضحك اللعب هو في سنه كده لو كتفته يفقد صفته المميزة في سنه الرجل في سن الستين والسبعين ايه الصفة المميزة الحكمة الوقار لو قلت له إلعب زي الأطفال يعني حاجة طب البنت الصفة المميزة للبنت في سن 15-22-23 العاطفة وحدة عاطفة هائلة يعني أنا لو أنا رجل او شاب أو في سني الحالي كم وحدة عاطفة عندي مثلا 30 يونت 30 وحدة عاطفة تخيلوا معي أنها 30 قطعة 30 وحدة عاطفة طب البنت في سن 15-22 كم وحدة عاطفة 100 وحدة عاطفة مثلا يعني أكتر مني بكتير أكتر منك بكتير السن ده طبيعته كده اوعوا بقى تقولوا ايه لا هي ما عندهاش عطفة او يا عم ما ينفعش او لا ما هي عطفتها زينا يا سيدي انت مش تهم طبيعتها هي طبيعتها عطفة متفجرة طب العطفة دي حتروح فين فهمت انا رأيت فين طب السيدة مريم عملت ايه يا خوفي على العطفة دي يا بنات يحصل تروح في التجاه خاطر يا خوفي على العطفة دي حد يضحك عليك بي او يحصل كبت وتلاقي نفسك مبتئبة ومش عارف السيدة مريم وجهة العاطفة اتبعتها لحكتين أجوب شديد من ربنا عبادة وعمل خيري تطوعي راحت خدمة المسجد الأقصى اشتغلت كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب ده فين في المسجد الأقصى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء بتعبد ربنا وعمالة تصلح في المسجد الأقصى عندها قضية عندها قضية تطوعية خيرية بس هيدا مريم حطت الوحدات ب... وحدات العاطفة الهائلة بتاعتها فين في الإصلاح والخير وفي عجادة ربنا فبقت مريم اللي ربنا اصطفاغها واختجها كوني مريمية يعني اكون مريمية الميت يونيت وحدات العاطفة ال... ال... وحدات الحب اللي جواكي هتروح فين ان شاء الله تطلع في الجواز لما تتجوزي بس لغاية ما يجي الجواز هتروح فين ايه خلي بالك طب اوديها فين بتي حسب سكه السيده مريم اعمل ايه عمل تطوعي خالتك تعالي اشتغلي معانا في صونها الحياة حطي طت العاطفه فيكي لايتام وغلابه ومساكين وارامل فتطلع العاطفه في هذا الاتجاه لغايه ما يجي الجلاس هتطلع في اتجاه صحيح اوديها في طاعه ربنا وعباده ربنا كوني مجانيه ايه رايك يا بنات ايه رايك يا امهات يا اداء يلي مانعين بناتكم انها تعمل عمل تطوعي اصلحنا خايفين عليها ده انت كده هتضيع بنتك يا سيدي خليها تطلع العاطفه بتاعتها في اتجاه صحيح سيبوها تشتغل يا ما بناتنا من صنهال حياه بيشتكوا لي ابويا وأمي مش عايزيننا نشتغل عمل تطوعي يا ستي يا جماعه يا اباء يا امهات افتحوا قناه لهذه العاطفه تروح في اتجاهها الصحيح بدل ما تتحول لكبت او تتحول في اتجاه غير صحيح حافظوا على نسمه الامل على وجوهكم يا بنات ويا اهالي حافظوا على بسمه الامل على وجوه بناتكم بان الطاقه بتاعتهم تكون زي مريم كونوا مريم Hors neuts storm